إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما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 وجيء يوم إذ بجهنم يوم إذ يتذكر الإنسان وأن له الذكراء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيوم إذ الله يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنه ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي